Bismillahirrahmanirrahim Al-Hakqah Ma Al-Hakqah Wama Adaraak Ma Al-Hakqah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 وشقت السماء فهي يوم إذن وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم ثمانية يوم إذن تعرضون لا تخف منكم خافية، فأما من أُوتِي كتابه بيمينه فيقولها أم قرأ كتابية؟ إني ظننت أنني ملاق حسابية.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 خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ولا يحط على طعام المسكين، فليس له اليوم ها هنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. Fala aku semu b mana tucirun, w mana tucirun. Innu l qolul rasul karim, w mana huwa b ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين مَلَ قَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ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 وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَضَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى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 Ayat mungkinku semua orang di antara mereka akan masuk ke dalam surga, kecuali orang